بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُونَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْسُلْ عِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجِنَ إِلَّا أَيْهِنَّ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 الذي معروف او فارقوا بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ذالم أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحب وأولاك الأحمان أجنهن أن يضعن حملهن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 وَلَا تُضَرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا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 تحتها الأنهار يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُم يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُم لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بكل شيء علما